يا أيها الناس اتخوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتخوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رخيبا يا أيها الذين آمنوا اتخوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعملكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور مهدثاتها كل مهدثة بذعة وكل بذعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد الجزء الثاني والاخير من بحث نثر الجمان شرح عديث إنهما ليعذبان ذكرنا أدلة الكتاب والسنة وإجمع الأمة على إثبات هذه المسألة التي هي أحد الأسل فارقة بين أهل السنة و بين أهل البدعة مسألة عذاب القبر واليوم مع ذكر المخالفين لأهل السنة في ذلك فكما ذكرنا أن عذاب القبر ثابت بإجماع أهل السنة ولكن يعني يحدث دوما ما تنبأ به عمر الفاروق لما خاطب الناس فقال يا أيها الناس أنه سيأتي من بعدكم أقوام يكذبون بالرجم والدجال وبعذاب القبر والشفاعة الملهمة تعجب والله سيدنا عمر لما بيعيش في زمن لا لا يتنفس أحد إلا بسنه ولا أحد أن يتكلم يعني لما رجل تكلم في قول تعالى فكية وأب ضربه عمر وحلق شعره ونفى ما كان أحد صنوا يعني يعني حتى يحدث نفسه ببدعة ومع ذلك عمر يتنبه بمستهز الأمر the people يكذبون بالدجال ashamed of the djali and the shafi'a subhanahu alayhi wa بعذاب this is وهذا it عند المروزي في it was true and he said and he is ashamed of the evil and هذا كتاب ليس كتاب عق ليس كتاب عقليه لا لا ليس العالم فيه شيء لكن أنا تصفحته ما في وأي شيء يعني لو سألوه سألوه فيه لكن هو كتاب جيد في الجملة أدب الدنيا والدين أدب يعني كتاب في باب في عن أمور متعلقة باتباع السنة وتهذيب النفس وتربية ال ال القلب وغاسق القلب فأبوب جيدة ترجع إليها تقرأوها ليكن لك وردا من التربية لابد طلب العلم لا لا لا يعقل عن هذا البعد كله وردا من القراءة في كتب التربية البحر الرائع شاعن فريد التفسير لابن الجوزي هذا الدنيا والدين المواردي الفوائد المقيم لابد لك وردا من هذه كما لك لك وردا من القرآن ومن السنة أيضا التربية لا تنسى أن تربي نفسك نعود فنقول قيل كما قال ابن هانئ قال سوء احمد عن عذاب القبر ومنكر ونكير فقال أبو عبد الله يا أحمد نؤمن بهذا كله ومن أنكر واحد فهذا جهمي فجعل من عامة الجهمية انكار منكر ونكير وإنكار عذاب القبر وقال المروذي قال انا ابو عبد الله اي احمد عذاب القبر حق لا ينكره الا ضال مضل ما الفرق بين الضال والمضل برضو في نفسه والمضل الغير اه هل كل ضال مضل هل كل مضل ضال نعم زي الايه الطاهر وايه الطاهر صح كده كل طهور اه نعم ها طاهر في نفسه ومطهر الغير الطهور طاهر في نفسه مطهر طيب فالمودل والله في نفسي ويسعل الاظهار ايه كما قال بين القواعد الايه قال الخوارج القاعديه لما دخل كده في التراجم يقول انه اجر فلان وكان هذا فلان ها كان من الخوارج القاعديه ايه قال القاعديه اه انه وقال كانوا تعرف السن فصار يقلب على ولي الامر بالايه بالمقالات والقلم والخطب الرنانة وزي يقلب في ما قبل يقلب في لامستاه. موسى لا دي موسى لا هويسه الشيخ أحمد الله. لأ ما ال ال الأمر هنا يعني من كان متضايق من شيء مثلاً وتكلم في ليس هذا طعياً عادي خارجياً يعني ولا خل يقعد يقلب بالتصريح، آه ويحفز الناس على الخروج والإنكار ولا بد من هذا. طيب لكن الإنسان ما تنفّب عن المسألة العامة مع إخواني الأمر. نعم، كل هذه من شئ من خوارج، كل هذه من فضلك ودائما نقول لو ما أفلح ثورين قط، الله مستحيل. لا تأتي بخير والله، كل مخلف للسنة لا تأتي بخير. قال الأجرى ما أسوأ حال من كذا في لقد ضل ضلالا بعيدا خسر الخصال مبيناً. خالف نقول، خالف في مسألة عذاب القبر. الخوارج وبش المريسي وجماعة من متاخرين من متاخر المعتزله فقالوا بنفي عذاب القبر لان قولهم الذي يعني انبنى عليه نفي عذاب القبر وان الروح لا تفقه بعد افراق الايه البدن والبدن لا ينعم ولا يعذب يبقى قالوا ان الروح اذا خرجت لا تعود بناء على كما ذكرنا في مرسى السابقه قال ربنا امدنا حياه سنتين وحياتين سنتين وقرن حزن فقالوا إيه؟ ها قالوا أن إذا كانت الروح لا تعود إذا خرجت من البدن لا تعود إليه مرة أخرى إذا البدن بلا روح والبدن لا يعذب بدن بلا روح إيش يفيد في التعذيب فقالوا بناء على ذلك بناء على قولهم بأن البدن لا تعود إليه الروح مرة أخرى بعد خروجها إليه عند الموت وعليه فلا عذاب في الخبر طبعاً هذه كانت مش شائعة في التسعينات لما جئت مسلسل وكان بيقولون بنفع في عذاب الخبر هذا كان له أصل معتقد أصل عطاضي أو أصل عقد عند المعتزلة لأن غالبهم أقول غالب المعتزلة كما سئت. قال ابن حزم ذهب ضرار ابن بن عمر الغطافاني أحد شيوخ معتزلة إلى إنكار عذاب القبر. قال هو قول ملقيا من الخوارج قال وذهب أهل السنة وبش المعتمر والجبائي وسائل معتزلة إلى القول به والعلم إن جمهور المعتزلة وافقوا أهل السنة في هذا الباب بالقول بعذاب القبر إلا من شاذ فالمخالفون في هذا الباب خالفوا أهل السنة وحكموا العقل وردوا علم الغيب إلى علم الشهادة الأسعان عندنا علم الشهادة وعلم غيب نؤمن بهذا ونؤمنه بذاك هم لا يحكمون على علم الغيب إلا إذا وافق علم الشهادة فخاص الأمور الغيبية على أمور مشهادة وحكموا العقول وقالوا نفتح القبور بعد الدفن فيها فلا نرى عويلا ولا صراخا ولا عذاب وإن كان هناك عذاب وين أصل المعتذبين وين أثار التعذيب إلى ورثةك نعم العقل لو ما تفك وعقله خذوب على ونسو أو تنسو أن هذا أمر غايب هذا أمر غايب نعود ونلبي على مسألة مهمة إن أبو الحسن الشعري في مقالاته تسمى مقالات الإسلاميين تعرفون هذا كتاب ها مقالات المصلين الاسلاميين و وقال المصلين ايه كلمه المصلين طب ليه علاقه المصلين بايه ها ايه ليه ايه في ايه ذكر المصلين هنا عشان قبل قبل التوبه لا بعد التوبه له رساله الى اهل الثغر وله الابانه وله مقالات الاسلاميين وكلام المصلين او له اساس كتب كلمه المصلين نقول اشاره الى اهل الاسلام إن الصلاة شعر مشاعر المسلمين فأبو الحسن أشعر في كتاب المقالات مقالة الإسلاميين بينفي أسف أن نسب نسب نفي عذاب القبر إلى المعتزل الخارج ونعجل أن نسبه إليهم البغداد في أصول الدين إلى الجهمية والضرارية والراجع في ذلك بالنسبة للمعتزلة أن جمهور المعتزلة على القول بعذاب القبر فرمي جمهور المعتزله بأنهم ينفون على القبر هذا فيه نظر بل بالتتبع والاستقراء تبين لنا ان جمهور المعتزله على القول بعذاب القبر حكى ذلك عنهم القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه شرح حصول الخمسه عند المعتزله يعني لما ذكر فصل في عذاب القبر قال انه لا خلاف في ذلك بين الأمة وبيّن أن ابن الروندي هو الذي يشنّ على المعتزلة ويتداي أنهم أن كل عذاب قبر. ثم أورد الأديلا في ذلك. وأيضاً قال في كتابه أي عبد القاضي عبد الجبار المعتزلي هذا ذكر في كتابه اعتزال وطبقات المعتزلة وهذا دوماً جماعة من باب الإنصاف ترجع إلى كتب القوم أنفسهم. إنه حينما يصنف أحد مثلاً في الرد عن مخالفين مما يخذ عليه قال إب أنت تنقل أقوالهم من كتب أهل السنة لابد أن ترجع إلى إيه كتبهم ها من فيك ودينك يعني أقوم عليك الحجة من إيه من فامك من قلمك من كتابك ها فاا الذي يصنف في الرد على المخالفين حتى لو كان الرد على النصارى لابد أن تكون نزات طلاع على الأناجيل ها لك أن تأتي ووو من كتب أهل السنة فمن مبقي ال, ال... ال... إقامة حج عليهم ولتكون حجة بالغة ها أن توقل من كتبهم فهنا باب الإنصاف نقول أن الجمهور هو المعتزل على إثبات عذر القبر وذكر ذكر ذلك القضاء عبد الجبر في كتاب شرح الأصول الخمسة وذكر أيضا ونص على ذلك في كتاب الاعتزال وطبقات المعتزلة قال ما نصه إنما أنكر ذلك هذا كلامه على لسانه أولا زرار لما كان من أصحاب واصل ظن ذلك انما إن, إن كانوا طوولا وليس الأمر كذلك بل أكثر شيوخنا من المتكلم عبد القاضي عبد القاضي عبد الجبار المعتزل القاضي قال عبد الجبار قال بل أكثر شيوخنا يخطئون بعذاب القبر وإنما يمكنون قول جماعة قول جماعه جهلة أو جاءوا جهل هذا الأمر يعني قال ودي العقل يمنع من ذلك يعني بيقول أن الذين انكروا ذلك بنوا إنكارهم على أن العقل يمنع من ذلك فيقول وإنما ينكرون قول جماعة يقول أن العقل يمنع من ذلك أن العقل يمنع من ذلك أيضا وقال زمغشري لما فسر سورة الملك قال وتسمى الوقية والمنجية لأنها تقي وتنجي قارئها من عذاب القبر إذا أيضا يقول بيه عذاب القبر يقول عن سوره المرج قال أزماقشري عن سورة الملك وهذا يقول على أنه يزد عذاب القبر وهو من أيضا من من رؤوس المعتزلة يقول أنها تسمى المنجية لأنها تنجي من عذاب القبر نأتي إلى سرد شبهات النفار الذين يقولون بنفس عذاب القبر ونذكر شبهتين في ذلك أولا قالوا نرى يقولون إننا نرى الشخص في الشخص الميت مشاهدة وهو غير معذب وكذلك فإن الميت الميت ربما تفترسه الصباء السباع وتأكله إذا عندهم شبهتان الأولى يقولون رأينا زيدا هذا قد مات ولا عمر رأينا عليه أثار التعذيب ثم قالوا أن هذا الشخص الميت قد تأكله السباع وتنهش لحمه وعظمه فلا يبقى له أثر وهذا الأمر جوابه أن يقال أن هذا يعني من الهوس فسألت مشاهدة الشخص آه... الذي يقال أنه يعذب يعني فمشاهدة الشخص هو مشادة لضار الجسم أنت حينما ترى هذا الشخص فأنت ترى إيه ترى ظهر الأمر والمدرك للعقاب جزء من القلب أو الباطن وليس من ضرورة العذاب ظهور ذلك على على البدن بل الناظر إلى ظهر النائم لا يشاهد لو شاهد ما يدركه النائم من اللذب أو العذاب يعني مثلا انسان مثل يرى رؤية أنه مثل يضرب فأنت لا ترى أثر الضرب في بدني ولا تسمع له صوتا هو نائم وقد نسل يرى أثر نعيم فلا ترى أثر النعيم عليه قد يضحك مثلا ويتنعم ولا ترى أثر ذلك وهذا نائم وكيف بالميت فمسألة وهذا من هوس العقلانيين مسألة الرؤية يبنون الاعتقاد على الرؤية وأول مواسم الله به المؤمنين في سورة البقرة الذين يؤمنون به بالغيب فمسألة كما بيذكر المصنف هنا أن هذا يسمى هوس العقلانيين أنه لا ينبني لا يبني قولا على إلا على رؤية فهنا في الجواب نقول أن في رضي عليهم أن النائم قد يضرب مثلا أو قد ينعن ولا نرى ظاهرة هذا الأمر بل يحدثنا نورا رؤيا وكان في كذا وكذا كان في كرب او كان في تنعم فيخبرنا بامور نحن ما رايناها طيب ثم يقال لمن يشكل علينا بعدم تحقق رؤية على القبر البصر أن الله عز وجل يبتلي عباده بالتكاليف الشرعية يبتلينا بالتكاليف الشرعية اختبارا وامتحانا هذه التكاليف تشمل العلم والعمل فنبه نقول أن الله عز وجل يبتلي عباده بالتكلف الشرعية باب الاختبار لهم فهذه التكلف الشرعية تشمل باب العلم والإيه والعمل في باب العلم في باب العمل يكلفنا ربنا تبارك وتعالى بالعبادات الشرعية اختبارا وامتحانا فيجمع لنا بين التكليف بالاستسلام والتكليف بالقيام بالعمل أنت حينما تكلف بالصلاة صلاة الفجر في وسط النوم فهذا أنت تمتحن وتختور بهذا الأمر فالله يجمع لنا بين أمرين بين الاستسلام أن تستسلم وتوقن بأن هذا فاض من الله وبين أن تجمع مع الاستسلام العمل والامتثال هذا في باب العمل أيضا في باب العلم الله جل أيضا يختبر عباده بالإيمان بالغيبيات، فكما اختبرك في العمادات الشرعية، وامتحنك وكلفك أن تقوم وتصوم في في شدة الحر، وتصوم وتشتهد في الجهاد في الحر، تنفروا في الحر قنور الجهنم، أشد حر، فكما اختبرنا الله كما فكما الله اختبرنا في باب العمليات، أيضا يختبرنا في باب ها العلم كيف بأن يكلفك أن تؤمن بامور غيبية أنت لا. تراها. يكلفك أن تؤمن بالغيبيات التي توطرت عليها النصوص فيظهر هنا من يؤمن بالغيب من من هو منه في شك أقول مرة أخرى الله كما اختبرنا في باب العمليات أي في الصلاوات وفي الأمور البدنية أعمال الجوارح أيضا يختبرنا في باب العلميات باب العلم فيكلفك أن تؤمن بأمر غيبي أنت لا تراه ليميز الله الخبيث من الطيب فأما المؤمن فيقول وأمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وأمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله فكان مما مدح الله به المؤمنين الذين يؤمن بالغيب واحد من ظاهر الإمام بالغيب أن تؤمن بأمر ورد بالكتاب وبالسنة وبجمع الأمة الذي وعده بالخفر أنت لم ترى لحكم لولا أن تدافنوا أدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه الأمة ابتلى في قبولها فالرجل حكم بذلك بعذاب القبر ومنع رؤيته لحكم منع رؤيته؟ إيه الحكم في ذلك؟ ما الحكم في ذلك؟ التمييز بين الذي يؤمن بالغيب وبين الذي يشك ويقول لا أؤمن إلا بما أرى على طريقة من قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر دي طريقه اليهود يقول لن اؤمن بشيء الا اذا رأيته هذا على طريقة اليهود الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر هذا فيه انك امرؤ فيك يهودية انك امرؤ يقول لا اؤمن بجميع قبر حتى اراه بعيني قل له هكذا انك امرؤ فيك يهوديا لمن لأن اليهود قالوا قديما لن نؤمن لك حتى نرى الله جاء أما قولهم بأن عذاب القبر كيف يقع مع من أكلته السباع أو خل أو غير ذلك فنقول ذكر عذاب القبر ويدحقه بالقبر خرج على الغالب بمعنى سيقول البخالف الأدلة وردت في عذاب القبر عذاب اسمه أي عذاب القبر طب هذا لم يخبر قوله او ظل يفليه نقول كلمه القبر قلنا خرجت على الايه الغالب لغالب من يموت يكبر ان هذا فيه ايه في في اخباء ل لس يعني اخفاء لسوءه قال يا ولك اعجزت ان اكون ما مثل ذرفواري سوءت اخف الانسان سوءه تدار طيب فالله جل لما ذكر عذاب القبر ها في, في, في الكتاب أو في السنة إنما ذكر بالقبر أو أضيف للقبر بابل التغليب لأن غالب من يمود يقبر فإذا شذ في ذلك أن هذا أخرق أو أن هذا أكل فالله على كل شيء قدير قادموا على أن يوصل إلهي النعيم إن كان من أهل الخير أو يوصل إلهي عذاب إن كان من أهل النفاق والشر وإلا وهذا باب إلزام المخالف وإلا فسيقال من باب الإلزام بعدم بعث من أكلت السبع لما لأن الله قال قالوا يا ولنا من بعثنا مما قادنا إذا البعث معلق بإيد لو البعث لو العذاب القبر معلق بالقبر لزق بالقبر لا البعث معلق بمن إيه قبر لا كان البعث ركز أول تاني لو كان على قولكم أن العذاب معلق بالقبر لأن اللذين لقاه عذاب القبر لا لزم من ذلك أن البعث معلق بمن إيه بمن قبر أيضا، ها؟ دون من حرق أو قطع، لأن البعث معلق بإيه؟ في القبر. قالوا يا وإيلنا من بعثنا من من صح كده؟ المأخوذ هو إيه؟ حيث يأخذ الإنسان في قبر. فلو علقتم العذاب على وجود القبر، لربط العذاب بالقبر، ها؟ لا من قولكم تعليق الإيه؟ البعث أيضا بعث الأرواح من بعد موتها على من قبر، لأنهم قالوا يا وإيلنا من بعثنا من؟ أو ده ولا فيش كده. الحمد لله. أما الشعراء طبعا تنبيه وتصحيح. ذهب بعض المعتذرة إلى أن الله عز وجل يعذب الموتى في قبورهم ويحدث فيهم الآلام وهم لا يشعرون فإذا حشروا وجدوا تلك آلام وأحس بها هذا قول بعض المعتذرة قالوا إيه؟ أن المرء إذا عذب أو إذا نوعما لا يشعر بذلك. ذلك حتى إذا قام يوم عثي شعر بآثار عذابه وآثار تعذيبه وقالوا أن المعذبين سبيلهم من الموت كسبيل السكران والمهشى عليه لو ضرب لم يشعروا حتى إذا فاقوا وجدوا أصل للتعذيب وقد رد ذلك الشيخ الإسلام وبيّن أن الأمر, أن الأمر على خلاف ذلك. على خلاف ذلك. فقال رحمه الله ولا يجوز أن يقال ذلك أن الذي يجده الميت من النعيم والعذاب بثما يجده النعيم في منامه بل ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأتم هو نعيم الحقيقي وعذاب الحقيقي. ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك إذا قال القائل الميت لا يتحرك في قبره والطراب لا يتغير قال وهذه مسألة يطول بصطور المعنى أننا نقول وإلا لم يرى بالعين فالعذاب حقيقي والنعيم حقيقي فالأصل بالظهر الأقوال التي ذكر أنه يضرب بمطرقة بين أذنيه يسمعها كل الدواب إلا إيه إلا الإنس والجن مسألة الأشاعرة هل قال هل قلنا للراجح أن نفاة العذاب القبر الجامية وأخراط من هل قال الأشاعرة بعذاب القبر نعم أثبت عذاب القبر هل وفقها للسنة جملة وتفصيلا في طرق إثبات عذاب القبر نقول على الرغم نقول على الرغم من على الرغم من أن عذاب القبر قد أثبته الأشاعرة لأنه عندهم من باب السمعيات، عندهم عندهم باب اللي إيه؟ الإليهيات والسمعيات. ها؟ عندهم عذاب القبر إيه؟ سمعيات. يعني سمعيات؟ يعني ما يوقف من بالدليل. والله بالدليل. كما يقول مثلا عندنا الصفات الخبرية لا تبرر بالخضرة. ها؟ فكلمة سمعيات عند الأشاعرة هو ما يثبت بالنقل. ها ولا يركز ولا ينفي العقل. يعني حتى السمعيات قالوا بها أي بناء على أي؟ وذا ذا ذا ماخذ عندنا شعراء في هذا الباب كما زعل. فهم أثبتوا هذا القبر لأنه لأنه معدوه من باب السمعيات. ومع ذلك طلوا معلقون القول به على عدم استحالة العقل لقبوله. يعني قالوا أبى ذا باب سمعي نأخذ به ولكن هذه مرحلة ثانية الأولى أن العقل لا يمنعه. فلما جوذع العقل وآتى به السمع قالوا به وإلا فهناك أمور أتبيج السمع ولكن ما قالوا بها لماذا؟ قالوا أن العقل يقبل وما تكن العقل مخضط. طيب إذا جوذع المخضع إنهم في هذا المخض عليه مقص في هذا الباب إنهم وإلا فإنهم هم مع قولهم بذات عذاب القبر إنما قالوا به إنما قالوا به لأن لأنهم قالوا أن العقل لا يستحيل على العقل أو يعني عدم استحلق العقل لقبوله كما قال الباق ويجب أن يعلم أن كل ما ورد به الشرع أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر وزع المنكر ونكير ونصر الصراط والميزان والحوض والشفاعة كل ذلك حق وصدق واجب الإيمان به والخطع به لأن جميع ذلك غير مستحيل في العقل لأن جميع ذلك غير مستحيل في العقل يبقى قال عذاب القبر والبع... وال ال الصراط والشفاعه ونصب الصراط وممكن ورا كثير القبر كل هذا قال حق وصدق يجب يجب الايه اللي بي به ها قال لأن جميع ذلك غير مستحيل في العقل فامل به لأن السمع قد ضرب به ولكن قبل ذلك قبل ذلك ها اجازه العقل على ذلك الاميذي ولا من لقاني في هداية المريض وفي غاية المرام إذن فالقوم ملتزمون بتقديم العقل وحكمه عند سردهم لأصول الشرع ثم يوردون الأدلة السماعية التي تؤيد ذلك ومع هذا يعني فالباب عندهم باب السمعيات. يعني إيه الكلام ده يعني حتى في باب السمعيات الذي هو يعني صدروا الباب فقالوا سمعيات بناء على ان النقل اتى بها ومع ذلك أيضا ما منع العقل من أن يكون حكما على هذا الباب فجعلوه هو المقدم لذا قال شيخ الاسلام وهو ينقل هذا الاصل أي اصل اثبات ما اتى به السمع اذا كان العقل لا لا يمنع قال أبو العباس بن ومن قال أنا أثبت من السمعيات ما لا يخالف العقل لم يكن لقوله ضابط فإن تصديق فإن فإنه تصديق بالسمع مشروط بعدم جنسي لا ضابط ولا منتهى يعني عايز أقوله إن هو العقل هو بتفاوت أيو عقل الذي بناء عليه تصدق ما, ما جاء به السمع قال وما كان مشروطا بعدم ما لا ينضبط ولا, ولا ينضبط فلا يبقى مع هذا الأصل إيمان يعني إذا كان بتبني قولك بإثبات السمع على ما أتى به على ما يوفق العقل فالعقول تتساوت العقول تتفات وهذا أمر يعني صعب أن يضبط لذا فدوما نخرج من المختلف فيه إلى المتفق عليه الذي هو ما أتى به الشعر وهذه مسألة كأحد للأله النصات بين المعارك بين بين الأشاعرة وبين أهل السنة حتى قال الغزالي حد الاقتصاد بين هذا وبين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة ضخيخ غامض لا يطلع عليه إلا الموافقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع ركز ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة فما وافق ما شاهدوه بدون يقين قرروا وما خالف أول نص ثاني يقول الغزالي حد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة ضخيق غامض لا يطلع عليه إلا الموافقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسمع نور إلهي لا بالسمع قال ثم اذا انكشفت لهم اسرار الامور على ما هي عليه نظروا الى السمع واللفظ الوارده فما وافق ما شاهدوا بدون يقين قرروه وما خالف اولوه يبقى بعنده النص اهو يردوا على ايه كالغربال كده اه اه ويقول في نور الله باهنا بيفتح بقى بالنص وافق هذا العقل قلنا به لا بيوافق العقل نووله لان ه أي عقل من عقل غزالي ولا الباقلاني ولا الزمن غشري أي عقل هل هذا من يستقيم يكون يعني مرجع للناس عود إلى إلى الحديث قال صلى إن الله عليه وسلم إنهم لو عذبان وما يعذبان في كبير قوله وما يعذبان في كبير له وجهان الوجه الأول أن هذا الذي عذب فيه الرجلان ليس من الكبائر ولكن في تحذير من مبسد الذريعة المعنى الأول في قولي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير لا وجهان الوجه الأول أن هذا ليس من الكبائر فيكون المعنى التحذير من الكبائر لأن الذي يعذب على أمر دون الكبائر فما بأولى سوف يعذب على الكبائر أمر الثاني أنه ليس المراد أن هذا ليس بكبير بل هو كبير ولكنه في قوله ما عذبني في كبير اي عند الناس يعني هذا الامر نعمل كبار ولكن هو عند الناس وتحسبونه اينا وهو عند الله ايه هو عند الله عظيم اذا بهذه العباره وجهان اي عباره ومعذباني في شبيه لها وجهان وجه الاول الصغائر الصغائر اسم كتابه هو طب لما قالوا ما في كبير بما التنبي بسموه تنبيه يعني إذا كان هذا أمر ليس بكبير ويعذب عليه فانتبه فإنك ان عذبت على ما هو ليس بكبير فسوف تعذب على ما هو كبير ما هو كبير رأي بالكبير التوجيه الثاني أن هذا نعم من الكبائر ولكن في قوله ومعذور في كبير أي في عند الناس ها في نظرهم يستهون به من نميمة وعدم السنصار من البول قال وإنه لا كبير والتوجيه الثاني والراجح يؤيده أنه موارد عند البخاري قال يعذبان هما يعذبان فيه كبير وإنه لكبير كيف نجمع بين النفي والإثبات النفي أي ليس كبير في عند الناس استهانوا به وإنه لكبير تأكيد أي كبير من الكبائر الذي هو أيه النميمة تفسد بين الناس وعدم التنزه من البول فيتلطب عليه إفساد الطهارة وإفساد الصالح على هذا التوجيه الثاني، على هذا التأويل الثاني يكون هذا الحديث أحد الأدلة التي يرد بها على من، على المرجاء والخوارج. على التوجيه الثاني الذي هو المراد به أنهم عذيبوا على الكبائر في رض على من، على المرجاء والخوارج لمة، المرجاء والخوارج اثنان طب كيف يرد على على المرجاء والخوارج؟ كيف الحديث يكون رضاً على؟ المرجع وعلى الخوارج. الخوارج. لا ستطيع ذا المرجع ها. لا يضر مع الإيمان ذم. ها. فهنا بيوعذب أولاً فااا المرجع الذين نصبوا إلى الإرجاء اللي هو الذي هو تخيّل إيمان وإخراجه عن العمل زعموا أن مرتكب الكبيرة ها هذا غير فاسق ولا يضر مع الإيمان ذم كما لا ينفع مع الكفر فعندهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وأن الإيمان لا يتبعى وأن مرتكب الكبيرة هذا كامل الإيمان فالحديث يكون حج عليهم لأنه أبان قوة العذاب على فعل كبيرة رغم وجود أصل, أصل إيمان فعذب على كبيرته فكان ذلك ربضا عليه والحديث ربضا عن الخوارج أيضا الوعيدية الذي قالوا بإنفاذ الوعيد وأن مرتكب الكبيرة إذا مات على كبيره دون تو فهذا مخلد في النار فالحديث ردء رد على رد عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم غرز الجريده فقال لعل له يخفف عليهم ما لم يعينث وجد دلالة ان الرسول صلى الله قال في رواية بخفف عنه بشفاعتي والشفاعه تكون ايه, إيه؟ انت تكون كافر قال طب نركز هنا لو كان فعل كبيره كافر على قول الخوارج لما جائت له الشفاعه وقال قال صلى الله عليه وسلم فاحببت بشفاعتي ان يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان راتبين لوما الجريده التي قال صلى الله عليه وسلم قال فاحببت بشفاعتي وهذه روايه عند ابن حزم اتفضل اضف اضف نهو أيه لو كان مخالط النار لي ليش رضي الله ليس بعد كوفية ليس بعد عود من الحريق إذا في رض على من الخوارج وعلى المودية طيب كتابا في قوله أو قال الروي ثم أخذ جريدة رطبة رطبة فشقها نصفين فغار ذا في كل قبر واحدة قال يا رسول الله لما فعلت هذا قال لع الله بخاف وعنهما ما لم يبيس بعض الحنفية استدل بهذا الحديث على مشروعية غارز الجريب عند القبر أنه يندب عندهم يندب زرع الأشجار والزروع على المقابر لكونهما أي شجر والزرع يسبحان ما دام رطبين قال ابن عبدين ويؤخذ من حديث الباب ندب ابن عبدين حنفي يؤخذ منه ندب وضع ذلك الاتباع أي اتباع منه قال ويقاص عليه ما في زماننا من وضع اقصان عند القبر وقال السيوطي ايضا عم بيبي يسمي قال هذا الحديث أصل في غرض الاشجار عند القبور طبعا الامر لما بننظر الاشجار والزروع اصلها من هذا الحديث أصل من هذا الحديث فالإنسان لا يتصرع في الحكم يقول انظروا إلى البدع لا هذا قول من ماذا بمعتبر قالوا أن هذا حدث أصل أصلي دليل لكن طبعا راجع سوف نبينه الراجح في ذلك أن التخفيف عن القبرين لم يكن بأصل وجود الجريد إنما كان بباركتي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحببت بي شفاعتي هذه باب ثم بابة السببية بسبب شفاعتي وين شفاعته؟ الشراك قد تكون بل قول وقد تكون بل بالفعل، فهنا لهم بفعله لما أتا بالجريد وعلق امتداد الشفع ما ذا بالجريد وإيه يا بسم بس اليوم القيامة، الحديث خاص أم عام؟ الأصل في أفعالي خص العموم. العموم وما اتاكم الرسول فخذوه ها هذا اصل العام الاصل ان كل امر فعله صلى الله عليه وسلم فلنا ان نفعله قولا كان او فعلا ها. الا ما قصه الدليل فما الذي قص وضع الجريد بفعله صلى الله عليه وسلم دون ان يكون ذلك لغيره قال احلبته بشفاعتي تحاببت ساتي ايضا مزيد من ادله تعليل جابر ان انه, أنه قال انطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما قال جابر فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلته فقلت قد فعلت يا رسول الله قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه أن يخفف يعني عنهما ما دمى غصنان رطبين فقوله أحببت بشفاعتي دل ذلك على أن هذا أمر مضاره على الخصوصية فدل ذلك على أن الحكمة من وضع الجريد وإن لم تظهر في حديث الباق حديث اللي أنا ذكرناه لكن ورد في حديث جابر أنه قال أحببت بشفاعتي وهذا الذي ظهر القصة كما رجح ذلك القرطبي والناوي عندنا حديث ابن عباس وعندنا حديث جابر ها الراجح انه ما قصه واحده كما رجح ذلك القرطبي والناوي قال قاضي عيض قوله احبابته بشفاعتي الاخره يفسر المشكل في قوله لعلّه خفف عنهما ما لم يجبسها يبقى عندنا حديث الباب حديث ابن عباس قال يخف عنهما ما لم ييبس علي الجابر قال أحببت لشفاعتي فالعلماء رجحوا أن القصة واحدة ويحمل المنطق على المقيد والمجمل على المبين أن عندي مجمل مبين وين المجمل؟ الرواية التي فيها ما لم ييبس ففهم منها الحنفية أن هذا يكون لكل أحد يضع جريدا فلما آتت رواية جابر وهي أيضا في الصحيح قال أحببت بشفعتي فخير ما يفصل به الحديث فيحمل المجمل في رواية ابن عباس على المبين في رواية جابر والمطلق هنا يحمل على المقايد هنا, هنا فذل ذلك على أن هذا خاص بالنبي قال الخطابي وأما غرسه صلى الله عليه وسلم لذلك على القبر وقوله يخف عنه ما لم يأيبسه قال فهذا من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما وكذا يقال أيضا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بغرز الجليل على القبرين قد انبنى على علم بوحي أن هذا يعذب. ودي أيضا في دوخة الذي يقول نضع الجريد على هل هل أنت علمت أن هذا القبر صاحبه يعذب حتى تضع الجريد على القبر أو تزرع على الحجر والشجر والزرع هذا كان بوحي نسأله علم بوحي علم بوحي أن هذا القبر صاحبه يعذب وهذا من علم الغيب الذي يكون فقط للنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر لا يلزم من كوننا لا نعلم إذا في في حاجتنا إذا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه إيه؟ يعذب فبناء على ذلك وضع الجريد، فهل نحن على علم بعذاب هذا الشخص حتى نضع جريدا أو ذلك بالطبع لا. أورد أبو حجر لطفا على هذا الإشكال لما قيل له يعني لا نضع جريدا لأننا لا نعلم، فقال ابن حجر لا يلزم من كوننا لا نعلم أن يعذب. املا الا نتسبب في امر يخفف عنه العذاب لو عذب يعني ايه باب الايه الاحنيا ض والله لو كان ينعم لم نخر شيء ان كان يعذب فيخفف ايه ان قال كما لا يمنع كوننا لا ندري ارحم ام لا ندعو له انت لما حد يموت قد يكون هذا من اعلى درجات عليا ولا حاجه لا ايه ان ها على سن الرحمة فقط مثلا يعني على سيدنا الرحمة تكون فقط للمعذب ولكن يناقش ذلك ذلك بأن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في إلا في قبور معينة ما ورد أنه كلما مر على قبر وضع جريدا وأنتم جعلتم الأمر إيه جعلتم الأمر إيه عاما وأن السلام كان مرة على قبور في سفره في حضره لم يفعل ذلك إلا مع هذا الذي كان يعذب صلى على المرأة السوداء ومرأة جريدا موضع على قبور كثيره موضع جريدا نعم نحسبه كذلك والامر الى الله عز وجل ها حجر يعني يرد علي بأن انسلم كم مره على قبور ولم ما يفعل ذلك انما فعل, فعل ذلك فقط في قبور مخصوصه لعل أنهما انهما تعذبان اشكال اخر فينقيل ان البخاري ذكر بابا قال في الجريد على القبر، وقال تحته أوصى مريض الأسلمي أن يجعل في قبره جريد. لهذا من الصحابة أوصى نضع في قبره جريدا. يوجب عن ذلك أن هذا الفعل على خلاف ما فهمه الصحابة. وعمة السلف إذا أنهم لو أن فلّوا أن... لو, أن... لو أنهم فاهم من النص أن هذا العموم لا بمقتضى هذا العموم ولا وضعوا الجريد في القبور. ولم ينقل عن صحابة الله سلم فعلوا ذلك وهم أعلم من بريده الاسلامي وافقه منهم أما فعل بريده فلا هو توجيه يحتمل أنه أمر ذلك بوضع الجريد في داخل القبر لانه الرواية قال أوصى بوضع الجريد في قبره وهي على ظاهرها روايه الاكثرين نعم, نعم قالوا أوصى أن يوضع الجريد في قبره بريده الاسلامي ايضا ينبني على ساد ينبني على عكس جدا حاجات مثال كثير جدا منها قراءه القران على قبر طبيعي لا خالص قراءه القران على قبر بمثاله الجليل احنا بنقول يعني التسبيح مش قالوا لما لم ييبته علاقه كونه اخضرا بيخف الشفاعه بمعنى انه ما دام اخضر يبس فالتسبيح ذكر يخف عنه العذاب مش is في the truth تذكر because قال Bahs said that there was no weight معلق doesn't� me. And بكونه was اللون صح And what هو كونه part of the eating Donh? And في حال الخضار يكون مصبيحا فالتسبيح excited about what is his face? And that is body. His كل شفته اذا كل حاجه بتبدا ازاي تبدا كنقطه ثم تظيره تصبح بحرا ومن هنا اتى مساله اتى بمثاله ايه قراءه القران على المقابر والمبدع عشان اه طبعا يقول شرط ها وممكن ده موضوع ده ان الحلاله اه ها لكن احمد ليس بنبي احمد امام على عين وراس ها قول احنابله معتمد ان الحاده احمد بيقبل بيه لا اعلم لكن مسألة القراءة القرآن عن القبر هذه الرجح فيها المنع من ذلك وقول الملكية وقول أبي حنيفة وهي عن يتنى أحمد صحرة يتنى أحمد وصدر الشخصين ثميا عدم جواز قراءة القرآن القبر لأن السلام لم يفعل ذلك وما فعله الصحابة لغاية ما فيه استغفروا لأخيكم واستغلوا له حتى قراءة الفاتحة كل هذا من البدع المحدثة ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ القرآن ها ورد عليه ذلك بالغايه ما فيها علم الناس دعاء الزيارة المقابر وعلمه الاستغفار للميت ودعاء له ولله لكن ما زال ده سوف اتيك ملكام ما لا كام اسال انك ربي الله لو كان أمرها كذا ها لا الاخوه انت في كل أحد يسالت ايه التوقيد الميت عندك اثر في ذلك الاعاده سيذكر الايه الايه السته بتاعه مالك بن عثماني 8 يمالم حال اليبس وحال ال لا هل بال اليوبس او مش من شيء ليسبح كل شيء لا ما هو التعريف على عدم اليوبس يدل على انه ما بعد اليوبس يختلف عن اما قبله هذا الذي ورد في اللافيز سجل عنه ما دام على خضاره ولم يندس فاصبه الله اعلى اي سؤال تفضل شكرا بسائل الكل بالرشاد والتشجيع بنفس